مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ببعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ذكرتا وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوته وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وذرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهلها مكانا شقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمة منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكب قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله, ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت خفا سببت به مكانا قصيا فأجاءها المقاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منتيا فلا ذاها من تحتها ألا تخزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجبع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشعبي وقربي عينا فإما تر إن من البشر أحدا تقولي فقولي إني نبغت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد هئت شيئا سريا يا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 وجعلني مباركا إينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وضوّت بوالدتي ولم يجعلني جبانا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أبوت ويوم أبعت حيا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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا ٱسْتَضْعَفُوا۟ يَوْمًا عَظِيمًا أَسْمَعُ بِهِمْ وَأَبْلِغْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا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 أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتيك فاستبعني أهدك صراط سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لرب الرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفييا قال سلام عليك استغفر لك ربي انه كان بي حفيا. وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتذ لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب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 وناديناه من عالب الصور الأيمن وقرضناه نبيا ووَهَبْنَا لَهُ مِرْضَاهَ مَثْنَى أَخَاهُمْ عُونَ نَبِيَّاً وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إذريك إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وذاك الذين انعم الله عليهم من النبجين منذ الية ادم ومننا انزلنا لوحا ومنذ الية اضرهم ومنذ الية اضرهم واذرا من هذين وجدت ذيلا إذا تسل عليهم ما يترك من خبز الجدا وبكية فخلت من بعضهم خلف أضع صلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون غياء إلا من ساب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده في الغيب إنه كان وعده مأسيا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 ويقول الإنسان أذا مس لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فو ربك والشياطين فو ربك والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل جيعة أيهم أشد على الرحمن عزيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صهيا مَمَّا قَضِيَا ثُمَّ نَدّ جَ الَّذِينَ اسْتَقَرُّوا وَنَدْرُّ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَّان وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ قَيُُّمٌ مَّا قَامُوا أحسن نذية، وكم أهلكنا قبلهم من قبلهم أحسن أساسه ورياء. قل من كان في ظلالك فليمدده له وحنان مذان. حتى إذا رأوا ما يوعدون إم من العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكناه وأضعف جهدا ويزيد الله الذين هددو هدا والباقيات الصالحات خير إن ذرّب كثوا ذو وخير مرض أصرأيت الذي كسر بأياتنا وقال لأوتي أنما له وولدا أطلاع الغيب أم استخذ عند الرحمن عذاب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا سردا واستقدوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم غدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عزا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عزا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتسطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هزا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخل ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آس الرحمن عبدا لقد أفسهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة صعدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم وحنا ندا. فَإِنَّمَا يَسْتَغِلَّاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّذَّان وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَم تَسْمَعُ لَهُمْ رِزَان